بسم الله الرحمن lazi na na nu min kum wa انلقوم لا تؤمنون في الذي يرسل رسوله يذعكم لتؤمنوا قبل اخذي صفكم oh al son lo y de komm les son جعلكم من الذله الى العلو <تصفيق> ارْجِعْ قُمْ مِنَ النُّجُومِ مَا